وحلل العقدة من لساني يفقه قولي تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام وتحية طيبة لكم أعزائي أحبائي اخواني الحضور يا من حضرتم إلى درس القرآن الكريم أسأل من الله لي ولكم الموفقيه والسداد لخدمة كتابه العزيز إنه نعم المولى ونعم النصير لا زلنا في فاتحة الكتاب ولا زلنا في أهم الملاحظات وفي أهم الدروس والعبر والمواعظ التي نتوخاها ونتعلمها من فاتحة الكتاب وكما قلنا بداية يجب أن نتعلم لفظ القرآن الكريم لفظ القرآن الكريم بصورته الصحيحة لكي يتسنى لنا معرفة معانيه بصورتها الصحيحة أيضا استمعنا إلى نماذج منكم في الدرس السابق و. سمعنا بعض الاخطاء اللغويه التي وقع بها البعض منكم وهذه الملاحظات كما قلت لكم اتمنى ان تدونوها في دفاتر ملاحظاتكم وكما قلت لكم ايضا كل واحد منكم اتمنى ان يحضر معه ان شاء الله في الدروس الماضيه أو عفوا في الدروس القادمه ان يحضر معه كتاب قران كريم هذا يكون خاص به قران معلم يتعلم منه اي كلمه اي حركة خاطئة مثلا إذا أخطأ في كلمة الرحمن وقرأ الكسرة بصورة خاطئة يضع دائرة على الكسرة أو يضع خط تحت هذه الكسرة دليل على أنه هو وقع في خطأ فيها فخاطر شنو؟ يتابعها ويحفظها بصورتها الصحيحة ما أطيل عليكم بالكلام لكم رواية واحدة في فضل فاتحة الكتاب وبعد ذلك أستمع منكم إن شاء الله إلى فاتحة الكتاب رواية قصيرة بابا الأخوات الزغار اللي قاعدين بالخلف شوية صوتكم خلي نستمر بالدرس بصورة صحيحة وإلا ترى أمنع الأطفال بعد من دخول الدرس طيب عدنا حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من نالته عله اعاذنا الله وإياكم من العللي والأمراض قال من نالته علة فليقرأ الحمد في جيبه سبع مرات يقرأها على نفسه واضح؟ فليقرأ الحمد في جيبه سبع مرات فإن ذهبت وإلا فليقرأها سبعين مرة يقول وأنا الضامن له العافية صلوا على محمد طبعا في جيبه معنى في جيبه اكو في رواية انه يضع رأسه في ثوبه او يضع غطاء عليه ويقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب السبع المثاني فضلها كبير وعظيم اذا استمع الان الى تلاواتكم انطل الاخ الجالس اذا ما كنت قارئ في درس ما سابق اقرأ رجاء الاشخاص اللي قراوا بالدروس الماضيه بعد ممنوع عليهم القراءه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك, مالك يوم, يوم, يوم الدين من أريد أصحح لك شوية خلي استمع مني يلا مالك يوم الدين جيد إياك نعبد وإياك نستعين جيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسن بارك الله فيك أحسن أعطيها للحجي اللي بجنبه تفضل مولاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيخ نوجه المايكروفون هيتش عليك بسم الله الرحمن الرحيم الزم المايكروفون ابني التزم يا حبيبي طيب مرة رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم نعم مالك يوم الدين جيد اياك نعبد واياك نستعين نعم اهدنا الصراط المستقيم مره ثانيه مره ثانيه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم, المستقيم مرة ثانية نعيدها شيخنا الصراط المستقيم شيخ لا تسمعني رحم الله والديك اللي اصحح للخطأ لا يقرأوا وياي يعني غير يسمع مني خاطر انا اصحح له الخطا اسمع مني اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم انت جاي تقول الصراط المستقيم انا اريدك تقول الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم جيد نعم صراط الذي صراط, صراط, صراط الذين امت عليهم شيخنا الحبيب اسمعني صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. لا حد يرفع إيدا لا حد يرفع مولاي قراءتك غير جيدة غير متقنة عندك اخطاء كثيرة المفروض تراجع نفسك شوية وتقوي قراءة فاتحة الكتاب عندك انطيها للأخ اللي جنبه أيضا تفضل. قرب المايكروفون وتفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكل معانا الكل يتابع جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم جميل جميل جميل الحمد لله رب العالمين هذا الميم ايش قلنا احنا على الميم والنون المشددة قلنا الميم المشددة ننطيها غنة صح؟ الميم في كلمة الحمد باعولها بالقرآن الكريم قدامكم عليها شدة لو ساكنة اذا يصير ننطيها غنة ما يصير شيخنا ما يصير نقول الحمد للخطأ ولا يصير نقول رب العالم البرحة بالدرس السابق قلنا أي حرف غير الميم المشددة والنون ما ننطي غنة صح؟ إذا اللام وخاصة اللام أني أكدت على اللام لو ما أكدت على اللام، فإذن انتبه للدرس. تفضل الحمد لله رب العالمين. اللام لا تنطيق الحمد لله رب العالمين. أنت صوتك جميل، أداءك حلو، اسمعني. ركيا بنفس طريقتك بدون تشديد اللام. الحمد لله رب العالمين شفت اللام ما شددته الحمد لله رب العالمين فرد الحمد لله رب العالمين أحسنت أحسنت أحسنت نعم الرحمن الرحيم جيد مالك يوم الدين هذه الواو لفطها مات مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جيد اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين, صراط الذين انعمت عليهم رجعنا صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين احسنت احسنت بارك الله فيك بارك الله تفضل استاذ مهند ابو زهراء خلينا نسمع منك فاتحه الكتاب انتبهوا لهذه القراءه للاستاذ مهند نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. الحمد لله رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع راسك ارفع رأسك الحمد لله رب العالمين. نعم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين جيد جيد اهدنا الصراط المستقيم أحسن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن تبارك الله, الله, الله, الله. الله. نطيها هنا أنا بعد نعبرها لأن السيد قرا البارحة لا والبارحه قرات أي سيد إحنا اللي يقرأ ريد نكسب الوقت مشي مشي مشي. خلي اللي ما قرأ خلي يقرأ نعم تفضل مولاي تفضل يا شيخ شيل رأسك حجينا خلينا نشوفك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قربها هذا المايكروفون قربها عليك نسمع بسم الله الرحمن الرحيم جيد جيد الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم أحسن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ما شاء الله ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين احسنت صلوا على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد حجينا قراءتك تمام والحمد لله موفق ان شاء الله تفضل حبيبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت ليش مدنك ما حافظ الفاتحه ثم حظيها يرفع رأسك وأقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. الله الرحمن الرحيم. طيب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين يوم الدين مالك يوم الدين, مالك يوم الدين, مالك يوم الدين طيب اياك نعبد واياك نستعين حجينا اياك نعبد لو نعبد ها نعبد انا احكي الحج هو راح يعلمك استاذك اياك نعبد مثل ما قراها الحج يلا اياك نعبد وياك نستعين أحسن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين احسنت احسنت انتبه يا مرحلة دراسية ثالث متوسط لك متوسط أنت المفروض قراءتك تكون أفضل منهي شي الحجي يمك ما داخل مدرسة يقرأ أحسن منك زين يلا تفضل مولاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم شوي يعلي صوتك خلي نسمع وخلي أخوانك يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم طيب الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم جيد مالك يوم الدين نعم اياك نعبد واياك نستعين تمام تمام اهدنا الصراط المستقيم جميل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله صلوا على محمد وآل محمد الله أحب نعم يلا النساء إن شاء الله نروح لهم بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تمام الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم فلي مالك يوم الدين مالك, يومي مالك يوم الدين احسنت اياك نعبد واياك نستعين جميل اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين أنعمت عليهم ما شاء الله غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أحسنت صل على محمد وآل محمد أحسنت حجين أحسنت مولاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين جيد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عيدها مره ثانيه حبيبي خل اسمعها منك مالك الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حبيبي من اقول لك عيد لي ايه شويه انتظر واسمع مني وعيدها وراي احنا نريد نستفيد مو بس انت يسمعوك الاخوه والاخوات ويستفيدون انتبه اسمعني الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين طيب اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد اياك, نستعين اياك نعبد واياك نستعين شوف والكلام للجميع الاخوه والاخوات هذه كلمة نعبدو اللي ما يضم الشفتين للأمام ما تطلع هذه الضمة ما تكون الكلمة صحيحة يعني ما يريد براحته يقولها نعبدو ما تطلع صحيح بقى نعبدو. بس إلا تقول نعبو لجا أنا أأكد على هذه الحركة إياك نعبدو نعبدو واضح؟ ما براحتك براحتة تقراها نع... نعبدو وتأ... يعني ما تتكلف بها لا خاصه وانتم ما متعودين على قراءتها بصوره صحيحه واضح ياك نعبد بدو نستعين خطأ لكن أكمل اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسن أدخل. أحسن صدق الله العلي العظيم تفضل قراءتك ضعيفه حبيبي انتبه القراءه تكزين تفضل مولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علينا صوتك شوي خل نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جيد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ما شاء الله إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا الميم ليش تنطيها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين احسنت احسنت بوركت ما شاء الله فضل شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. تمام. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. لا تطول الضمة وتسويها هواه بدون مد. إياك نعبد اياك نعبد وإياك نستعين أكمل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم جيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنت أحسنت بارك الله فيك تفضل مولاي بعد الأخ تنطون المايكروفون للنساء طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جيد جيد إياك نعبد وإياك نستعين يا الله يا الله اهدنا الصراط المستقيم أحسنت صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنت, احسنت بارك الله فيك صلوا على محمد وال محمد, الله محمد الله. نستمع الان الى بعض النماذج من الاخوات الحاضرات مثل ما قلنا اللي ما قروا بالدروس الماضيه اللي قرت باي درس سابق مشافة إن شاء الله سيدنا اللي قرأت بأي دار السابق مريدها تقرا أخذت حصتها فخلي نسمع من الأخوات البقيه يا الله منو تحب تقرأ يا الله شوف منو اللي يحب يقرأ نطيل المايكروفون يا الله تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم جيد الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الرحمن الرحيم حسنتي مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين يوم انتبهي لي بدون ال مو يوم الدين لا يوم الدين بدون لام مالك يوم الدين مالك يوم الدين يوم الدين ي... مالك, يوم الدي... مالك يوم الدين احسنتي نعم اياك نعبد واياك نستعين هي هنا القضيه كلها ترى اياك نعبد اياك نعبد واياك نستعين جيد جيد جيد اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم جيد صراط الذين انعمت عليهم نعم غير المغضوب عليهم ولا الظالين بارك الله فيك جزاك الله خير جزاء المحسنين. نعم اللي بعدها اللي بعدها يا الله يا الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربي. الحمد لله رب العالمين. جيد. الرحمن الرحيم. نعم. مالك يوم الدين جميل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين أختي الكريمة بدون كسرة نعبد إياك نعبد وإياك نستعين لا بأس إهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين نعمت عليهم الهمزة الهمزة إياكم والهمزة هلة الهلة بالهمزة صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم جيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنتي لكن العين في أنعمت ما نريدها تصير بها قلقله يعني ما يصير تقولين أنا عامته أنا عامته ما يصير صراط الذين أنعمت فقط واضح يا اللي بعدها اللي بعدها باقي دقيقتين منو من الأخوات تحب تقرأ يلا حبيبي انطيها المايكروفون اهنا على مودكم نتعرق ويا الرجال هنا أنا والنابضة ما ترضون تقرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بابا بسم الله الرحمن الرحيم بالكسر بسم الله الرحمن الرحيم سين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين, يوم الدين مالك يوم الدين يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين احسنتي صدق الله العلي العظيم طفي المايكروفون الغير هذا يلا تفضلوا حجياتنا تفضلوا يلا بابا اتفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جيد مالك يوم الدين نعم اياك نعبد واياك نستعين نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله, الله صلوا على محمد وآل محمد أحسنتم وبارك الله فيكم وجعلكم الله من أهل الحمد وجعلكم الله من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته وبه يؤمنون وجعلكم الله من السائرين على خطى القران الكريم واعطاكم الله بكل حرف تعلمتموه ما لا يحصى ولا يعد من الحسنات انه سميع مجيب الى ان نلتقي في درس اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وال محمد